الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عليه وسلم ومذكنا من وسلم أو حداثته أو تأخر إسلامه نحن في هذه لا يعني ما هي علامة للناس هذا إذا حداثته ولا تأخر إسلامه إذا تأخر إسلام واحد ولا صغر سنه ما علامة إنه ناسخ رواه وهو كبير فلا يعرف الناسخ بشيء من هذين الأمرين لأن منقول متأخر الصحبة لا شيء لحداثة السن أو لتأخر الإسلام قد يكون متقدما ومنقول متقدم متقدما الصحبة قد يكون متأخرا فلا دلالة في ذلك على النس اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم تقدم تاريخه هذا لكي نفس الكلام ليش فيرجع إلى ما علم الثاني وتنسيها اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول ها. إذا قطعت ذا روى الحديث ورجع انقطعت صحبته هناية. وجذيه بعده وروى حديث يناقضه بس ذا يروي الحديث وهو متقدم على ذا أبهما مانع عنده؟ سواء تقدمت ولا انقطع سواء لا العبرة العبرة اس اس عامله هذا ما العبرة بالتحمل أيوة هذا متاخر صحبته هذا صغير عاده تمام ما الرسول الله في آخر عمره تمام وهذا متقدم صحبته وانتهى هنا مثلا هذا روا حديث وده روا حديث مناقضه لهذا ما سورجي ذي رواه هذا ذي روا الحديث جاه هو متقدم جاه هو من هنا جاه هو الرسول يتكلم بهنا ما بلا بلالو قيدها بأنه رواه بعد ما أنتهت صحبتي إياك فأيو ما هو زبر ما يروي قبلها يروي واحد يروي واحد اللي هو متأخر للحين في الصحبة آخر مدد رسول الله يروي حديث رواه رسول الله في كيف بأسه كيف عن صحابي أهو أنا ذي سمعت رسول الله أرويه عنك وأنت سمع عندهم الرسول الله عاد في مكة ما يفهمان أنا ودي ما وش الصحابي ولا يشتني أيوة الصحابي وقدرتت برضه أنها أرتت أنقطع الصحبة أرتد في سنة خمس في الهجرة وذا إياه قام يروي حديث من عاد في مكة ما يفهمانه اما بده يرجع الى ما عنده قدم تاريخه لا علمت مقدم تاريخه ولا من كلها ما يقول لا برجع الى ما علم تقدم تاريخه كل الناس كل الاحادي سواء متقدمين ولا سواء ولا متاخرين برجع الناس الى ما علم داره هذه هم مقدم تاريخه اذا هم مقدم تاريخه فاذا يا متاخر الناس فلا والله يرجع ما عنده تاريخ يعني, يعني نعمل به سواء سواء بلاقصة في دولية بس إذا جاء وقد أمفصل منه المتقدم منهما منهما المتأخر أكد يسواء مسألة واحدة ما وجاء فايد يعني لا أظهر ما بالتأذير فيه أبدان ما بالتأذير إلا الراوي الله وهي لا, لا. لا, لا هي اعتبار أو ترتب في المصحف أو موافقة الأصل أو أخفية حكمه أما الأول فلأن الآيات لم في المصحف ترتيب النزول وأما الثاني فقد قيل إنه يحكم بتأخر موافق الأصل من حين أنه لو حكم بتقدمه لما يفد إلا ما علم بالأصل فيعرى عن الفائدة الجديدة وإذا حكم بتأخره أفاد الآخر رفع حكم الأصل وهذا رفع حكم الأول وذكر القاضي عبد الجبار أنه يحكم بتقدم موافق حكم العقل <تصفيق> أي سو. يعني هل نحكم إذا واحد موافق للأصل الأول والأخير ما هو موافق للأصل بل نحكم به؟ قال بعضهم حكم بداية هذه هو مخالف لأنه جاء بحكم جديد أما الأول الذي هو موافق للأصل فلو أبلا أكده هذا نجوه ناسا يعني يعني بعد فراءة رفضية يعني لا وأيش تعمل سوى ده؟ سواء ذا قال أو موافقة الأصل إذا ترتب في المصحف قالوا إن مترتب في المصحف الأخير الناسخ أو او موافقة الأصل الموافق الأصل قالوا إنه ناسخ وكذا باعتبار هل هو موافق الأصل هل الفعيدة ما الله جحوب دي قال هنيه قال ذا وأما الثاني فقد قيل إنه يحكم بتأخر موافق الأصل هدي موافق الأصل نحكم إنها متأخر فهيكون ناسخاً الذي هم عارضه من حيث أنه لو حكم بتقدمه لم يفد الا ما علم بالاصل فيعرى عن الفائده الجديدة سواء واذا حكم بتاخيره افاد الاخر رفع حكم الاصل يعني الأصل الاصل للاصل الأصل... مثلا دالحينه دالحينه هذا العقل يبيح هذا تمام العقل يبيح ذيه وجالنا دليل يحرم هذا شرعي بعد الدليل الشرعي هذا قد يحرم جالنا دليل يبيحه إذن وين نعمل؟ هل هو هذا أو هذا هذا يبيح وهذا يحرم، وين تعمل به؟ هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو متأخر منهم؟ ربيح، هذا هو لا هو هذا هو هذا لا، هذا هو لانه لا جالك حكم مخالف لحكم الاصل فيكون في فائده وذلك يكون ناسخا له حكم الاصل التحريم وهم ما بدك التحريم و التحريم الحين قلنا حكم الاصل التحليل يعني هذا رد الحين قال الاصل الاصل نحن هذا الحين معنا هذا حكم عقلي تمام وارجع جالك بدليلين واحد يناقضه واحد يوافقه ها. تمام قالوا وين تحكم ان المتقدم من دوليه ادي يوافق ودي يخالف وين تحكم قالوا احكم ان المتقدم المخالف احكم ان المتقدم المخالف لازم <تصفيق> <تصفيق> لا لا ليش قالوا قالوا لك ليكون الفائدة فائده لان المفروض ان حاي اذا حكمنا انداء متقدم جاء معنا انداء اذاه متقدم ما بلا جاء لك بحكم اصلي ما في فائدة، فأبن على أن هذا المخالف متقدم، نقول إذا هو متقدم بمعنى أنه لك حكم جديد، فاكون الموافق ناس يخلي هذا الحكم، الذي هو موافق الأصل، سواء. أيوة. هذا الآخر. وعم الثاني فكديل أنه يحكم بتأخر موافق الأصل هاي. هذا اديه موافق الاصل هذا الأصل هنا ودولها دليلين فقالوا ان موافق الاصل اليهودية نحكم انه متاخر لا نقول انها المتقدم هذا ليش ليش؟ الدليل الاصل الدليل لا الاصل ذي موافق الحكم العقلي الاصل الحكمه بها العقل الاول هذا حكم عقلي تمام حرمه الا اباحه وش ما أبتدل. وجاء وجالك دليلين تمام واحد موافق وواحد مخالف يعني انت تقول الميتة اكل الميتة الاصل او ايش اللي اصل مثلا الحين اكل الغنم ولا الحمير ولا محرم عقلا ذبح محرم عقلا تمام ورجع لك دليلين واحد يبيح وواحد يحرم مثلا جا لك واحد قال إنه يباح اكل الحمار ذبحه واحد قال انه محرم ذبحه تمام؟ لم تكن اقبلها على تقدم هل هو الجمع او هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا المخالف هذا هو هذا قالوا اعتبر هو هو مخالف هو هذا هو المتقدم. هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا لا أما علمه قال ففقد قيل إنه يحكم بتأخر موافق قال أصل هذا ذيهم ماذا وافق الأصل قل إنه متأخر تمام من حيث أنه لو حكم بيتقدم قال لا نحن لو حكمنا أن ذيهم موافق الأصل هو متقدم تمام ها لو حكم ما لم يفد إلا ما علم بالأصل ما جاؤ له أي فائدة لأنك ذو معلومة إباحته بحكم العقل اذا ما عدل الفائدة فبالبا نقول إن الحكم ذي اباه هو المتقدم والدليل الاخر دي هو موافق الحكم الأصل هو المتأخر يجب منهم فائدة كل الأحاديث هزبرت؟ أخذ أو, أو لا إن شاء الله نحن نحن نحن لو مثلا هذا معنا هذا محرم عقلا بتقدم ذي حرمه دي ما اجوبه اي فائده قال هذا بناء ولا هو ان الشرع يؤكد العقل. العقل لكن على بدون هذا العقل حرمه وجاء الشرع فاذا حرمه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو دو شرعي لا انا ذاك شرعي تباس بور ينسخ وينسخ به ويسبر بكل شيء ما بين ذا قلت انه ابلع عقلي ما به اي شيء لا نسخ ولا كذا ولا فيها اي شيء ما احتاج ولا فيها ادنى من حيث أن الله حكم بتقدمه لم يفيد إلا معلوم بالأصل فيعرى عن الفائدة الجديدة وإذا حكم بتأخره أفاد الآخر رفع حكم الأصل وهذا رفع حكم الأول هذا تأكيد هذا على الماهية لأننا نقول أنها يفيدك حكما شرعيا تحرم الأولى الشرع العقل حرمه وإذا الحين الشرع حرمه فقدوا الحكم الجديد ومفيد فائدة كاملة وهذا حكم الأول وذكر القاضي عبد الجبار انه يحكم بتقدم موافق حكم العقل على المخالف ويكون المخالف ناسخا والموافق منسوخا والكل غير معمول به لانه لا يمتنع أن يكون ابتداء الشريعه جاءت بخلاف ما في الاصل هذا كل ما هو جاءت بخلاف ما في الاصل او بما يوافقه. ما يوافق به ما بهمان تجي شريعه خالفه ولا تي تويش توافق ما بهمان قال اذا جاءت وافقت مع الله ايش او بما يوافقه مع ان العلم بكون ما علم بالاصل مقرر عند الشرع او بما يوافقه مع أن العلم بكون ما علم بالأصل مقررا عند شرع، فائده جديده حين تدري ان بالحينه ادي علم تحريمه عقلا ويجي الشرع ويحرمه لك اكده وثبته الله تحريم جديده الله تحريم الشرع وتحريم الشرعه لان هذه شيء ناقضه ما ماليك السعيم ممكنك تقول هذا ناسك هذا كلا لا تقول لا إله الله لا إله الله لا, لا لا الله الله بعض المرات يكررها في القرآن من دين يكمل الكلمة الوحدة فنقول مع فيها فائدة وهي ديك الكلمة فبيأي الله يا ربكم فبيأي الله يجي لنا لي كم يكرره لا نقول معرب الفائدة سوا سوا كيف ما كان التأكيد لهذا هين دول عظم حظم جيوة دعني الشرعي حرم واذ ما دينه ما هو هاي لا قصير لا الحين جي وافقة جي وافق حرم ويدل لك على أن العقل جاه هو مصيب في ذا لأنه قد يكون مخطي العقل قد يخطي وقد يصيب في جالك في تيه وأكد وقرأ هو ما يدري ما يدري هو ما درى لأن إذا يشير عوافة قف درينت الحكم العقل هنا أصاب أين فائدة خبر أنّه والشيء العلم فائدة جيدة الله أن العلم فائدة جديدة وأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين والأصل قلسة التغيير وأن تأخر الموافق إذا اعتبرنا أن الموافق هو المؤخرا فبالتغيرين ذا غير ذا وذا غير ذا وأن ما واحد غير واحد <تصفيق> الأول <تصفيق> غير حكم العقل <تصفيق> ما هو صدق ما غير واحد. ألا إذا حكمت ان الموافق الأصل هو المتأخر فبالتغيير ما قال فالأخير غير رئيس قال فبالتغييرين في, في الجملة هذا الحين هالعقل حرم وإذا حكمت ان الموافق له متأخرا فبالتغيرين لأن هذا مخالف إذن هذا حكم مخالف وهذا جاء وخالف هذا ووافق هذا إذن بالتغييرين ما بين دعك وستنجم ما بين لا تغير واحد الاول تاخر الماب قال يستنى ايوه تاخر الماب قال يستنى لا, لا تغيير يا اخي خليك ما غير ما قال انه غير شيئين ايوه قال بالتغييرين فاذا حكمت ان المتاخر موافق الاصل فهنا بالتغييرين مع انك اذا حكمت ان هذا هو المتقدم ما بلا تغيير واحد يا حمرا قال لك ما قال لك تغير شيئين وقال لك انك تغير شيئين ما ما قال وداري بس <تغير> أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. يعني إذا حكمت إن الموافق هو المتأخر إذا حكمت إن المتأخر هو الموافق فبا لك تغييرين تغيير الأول دي يغير حكم الأصل وده يغير الحكم المغير ما بشي الله. وانت وإنت أخير الموافق يستلزم تغييرين والأصل قلتها التغيير وأما الثالث فقد قيل بأنه يقضي بتقدم تقدم الاشق لا اخفيه اه الاشق ايه اخفيه سوا فقد قال بانه يقضي بتقدم الاشق لما يجي وليس بشيء لانهم قالوا ان الأشق... لا شك لا لا اشق لا لانهم قالوا انك يحكم بتوش قالوا واش يتقدم وايش اخفيه اخبيها الشريعه الاخيره دي نخف ها؟ سا وليس بشيء لان الاحكام مراعاه فيها المصالح يعني ان الاخفيد الحكم عجيب هي اهواء الاخيره الا كان المفروض ان الاخفيه هي هي الاصل لا الاحكام الشريعه اخفيه هي متقدمه ليش؟ كذا لأن أول ما بدع الاسلام الإسلام خفف عليهم. أوه، ليش؟ فلا أخفف ولا متقدم ولا أشكه ولا لا غنى الشيء إن إن ما جاء الناس لا, لا. لا. على إلا على الناس لا متاخر لأن حين الناس الإسلام حاولنا يخفف عليهم ما كلفهم الصلاة ولا كلفهم كذا يخفف عليهم كان يشت الناس لا لا الناس لأزمان لأزمان na wino Co ma my وكيل الإسلام بذاك هذا على هذا يعني وليس بشيء لان الاحكام مراعاه فيها المصالح فاذا تكون المصالح في داخل لا شك كما في داخل اخف كما في الصيام فانه نسيخ الاخف به هو صوم يوم عاشوراء بالأشقة صوم شهر رمضان ولا فيه لأنه كان في صوم ما كان, هو كان, هو كان, هو كان واجب بناء واجب هو ثابت على هذا كان هذا واجب مشهورا كان واجب صوم عاشوراء بالأشقة هو أجيبنا علمه بلوا عظم هذا وهجب صوم يوم عاشوراء بالأشك وهجب صوم شهر رمضان ولا أشك فيه بالأخف لأنه كان في صدر الإسلام لا يحل للصائم, لا يحل للصائم الأكل والشرب والجماع من بعد الغروب إلا, إلا ريث ما يصلي العشاء أوه إلا ريث ما يسلي العشاء أي ذي الوقت الله ذي من الحين تقول لماء أي وظهر أنا ذكر أفا الخبيصي ذكر أفا الخبيصي يا خبير يعني ما يسمعنا بعد ما ورايد ما في هذا الوقت إلا بعد ما ورايد هذا فلا خبيص الا بعد ما وجاينا فلا ورايد هذا إلا إلا في هذا الوقت يعني لما هو يعني كان يحل الأكل والشرب إلى هذا الوقت يعني الوقت هي معنى وقت ما هي إلا بجهي إلى أشكال إلا ريزة إلا ذي الوقت صلى المعنى ولا ذا تسلا بخلط كان يقول إلا وقت صاعدة العشي أشكال ها لا لا ما يشتي ما يشتي لأن كان محرم عليهم وش كيف قال آل. ما <تصفيق> ما من لا يحل الصائم الأكل والشرب والجماع من بعد الغروب من بعد الغروب لا يحل لا ياكل ولا يشرب من بعد ما تغرب الشمس يحل لا, لا يحل, يحل لا يحل لما يصل العشاء اذا صل العشاء عاد يحل ولا رقد ما عاد يحل يعني لا يحل يعني لا يحل يحل, لا يحل, يحل, يحل لا لا لا لا لا الاكل والشرب من بعد اللي اللي اللي ما العشاء يعني الا في هذا الوقت <تصفيق> يعني الا لما وقت يعني الا حين يصل العشاء لما يصلي العشاء لا صلى العشاء ولا صلى العشاء ولا رقد انتهى بس بس. لا لا لا وقت اذا صلى العشاء ما عاد له يعني يا ابو قص يومين صايم اذا ما صلى العشاء يعني ما عاد القهر لا اذا صلى حرم عليه ولا رقد حرم عليه. أياسه. كان كذا وكذا. وشو؟ اكراي الكافي يا اخو الله ما خبر ولا الخبيث انا هذا ما عم تسمع جمال الله يعني باتقول جيتوا جيتك صلاة العصر وصلاة مصدره معنا وقت صلاة العصر <تصفيق> <سؤال> ما سبرت الا, وق-- إلا وقت صلاه العشاء ما, <تصفيق> ما سبر الا الوقت العشاء وقت انه يحل لا يحل الا وقت العشاء لا يحل الا وقت صارت... لا لا يحل الا وقت كيف لا يحل الا اقصات العشاء اي غير كيف لا يحل الا وقت اذا ابطال هذا العشاء اخر ما لا يعني الى وقتها الى الى الى يا اخي الى ما بالشيء يصلح ولا الله لا ها إله بس يعني حلال ليلة ما أقصر عشاء ماذا إنها ضيء تماما يا معنى عباسي لا حلو يقول لا أهل لا أهل إلا آخر ساعة الأشياء يشتي إلا لي زبا سواء المعنى أسابق إيه بإذن بده ما يسمع ها إله ها يعني هو محرم عليها الأكل والشرب لما يصلي فإذا صلى العشاء ولا رقد فقدو محرم عليه. لا أستخدم ما بدأ هو ما الماء بدأ من ديها هالوقت يحرم عليه سهل ها من ديها الوقت من بدأت صلاة العشاء يحرم عليه سهل من؟ أيوه أيوه ضار من رغاية عبد الله يصير يعني يكون فيها فائدة كذا من الآن تقول منذ ولا كذا ما هو بمعنى أول مدة الحين تقول ما رأيته منذ كذا بمعنى أول ابتداء انتهاء المدة كذا يعني انتفاء الرؤية هي كذا هو ضرف وهو بمعنى الابتداء اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقيل بالعكس لما يجي من أن الشريعة مبناها على التخفيف وفيه ما عرفت فإن عرف الناس بطريق من الطرق المعتبره ومن به وإلا فالترجيح لأنها ما هي زمانة أصلا أبداعي زمانة فوش يا <تصفيق> لأنها اذا رجعوا و بدايه جوالهم يعني يعني لما كانت لمدة الغايه المطلقه لم تفرس الوقت لم تخلص ولا قدي وقت لا لا بلا قدي الوقت ما صعب يوم الله الا انتم فيها على الوالدات قلنا منذ منذ وهي ابتداءه منذ وهي ابتداءه إذا قلت ما رايته منذ يوم الجمعة يعني أول انتثار رؤيتي كذا يوم الجمعة وهي ظرف ما به أنا يعني كما اننا قسمنا إنها ما تمحى بس لانها تكون ظرفا وتكون غير ظرف تكون المسطرن تكون كذا تخرج عن الظرفيه قال الا فالترجيح بين المتعارضين وهو الواجب إن أمكانه فيعمل بالراجح ويطرح المرجح والترجيح وبأحد طرقه الآتف في بابه إن شاء الله تعالى ثم إن تعذر الترجيح للسوائهما في جميع الوجوه الظاهرة فإنه يجب الوقف على العمل بأيهما ويرجع في حكم الحادثه إلى غيرهما من شرع أو عقل وهذا قول أصحابنا والأكثرين وأشار إلى قول بعض بقوله أو التخير بينهما هو باطل أو التخير يا تخير باطل وهو باطل لأن فيه دفع لحكمهما د اي الحين يخير ما بلا تخير انت الله امين بس اول ولا الثاني تبع دفع هم دفع لهم قطعه الحين تدفع واحد دفع تمام هذا دفع هذا اخترت هذا دفع هذا واحد كيف ما كان الاول الله دفع الحكم ما قطعه الا, ألا يلزم. يلزم ده ده. انه بايلزم بايلزم انك اذا اخترها ندفع هذا اذا اخترت هذا ما هذا ولا هذا واحد كل ما بدي ما بالله اختار اختار بدي اعمل اذا تعالوا بدي بدي بدي العمل يدون لا ترجع ولا شيء العمل بل اختار. ما العمل بالشيء النعمل على مطر ما في دفع. الا ما عند حين جيه هو أباحه قمت انت تعمل بالموبيح. اذا انت, انت عند التحريم. بل... هو مرة عمل انت بذاك فانت جدنا بنت هذا. أياسه من حكمه وين قال؟ أنا سأريه تخير ما له. لا ما ان يكون هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا مثل <تصفيق> والظن قاضي بحقيه احدهما والقول بالتغليب والظن قاضي بحقيه احدهما واحد منهم ما حق وواحد ايوه مذهب من يجيز تعارض الأمارات من دون مرجح في نفس الامر والمذهب الصحيح أن ذلك غير مقصود الوقوع من الشيء غير مقصود مقصود لا مقصود لو صوّر مسلح والله تصور انا مسلح غير متصور الوقوع من الشارع, أنا من الشارع ما ده يعني ده ان لا الامر من قالوا ولا لا يجوز بدون جرجه فاهمد يقولوا ان هذا هو التخيير لا تخيير لا تخيير لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني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 قالي لمنه عادي أنت خمس دقايق. <تصفيق>